بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم تلاوة عطرة من القرآن الكريم أوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم شرق و من یهدي می‌یشاآء یلا صراط مستقیم، تو وسقى لتكونوا شهداء أعلى الناس لتكونوا شهداء. ما جعلنا القبلة؟ كَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ أَذِنَ رَأْتَ وَقَلْبُ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا جُوهَكُمْ شَطُرَةً وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ليعلمون أَنَّهُ الْحَرْحُ مِنْ وَمَا <تصفيق> وَلَّى و ما آن تابع وَمَا بعضهم بتابع قبلة تبع ولئن اتبع تاه <تصفيق> او منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من وَلِكُلِّ شطر المسجد الحرام فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَيْلٌ لَّوَاجِئِكَ شَكُورًا مَسْجِدِ الْحَرَامِ حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة للا ولي عتم من يعمتي عليكم ولا لَهُ عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُ صم فا و Shark وَأَنْتَ الْوَادِرُّ حَبّ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ, وماتوا وهم كفار وان <تصفيق> And um. قال اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَوَّأَ مِنْهَا منهم كما مِنْهُمْ كَمَا قَتَلُوا اما هم قول <تصفيق> I'm <laughs> سالبر رأت و الوجوهكم قبل المشرق و المغرب وَفِي الْرِقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ قال على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر that I'm okay. اكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخير كل ابيضم من الخيط الاسود من الفجر ثم كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا نسألونك عن الأهل التي كل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن 122. واتقوا الله لعلكم تفلحون 123. وقاتلوا في سبيل وَاَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ سَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُ مِنَ الْقَدْ وَلَا تُقَاتِلُونَ که جزا قُلْ <تصفيق> اللَّهُ اسنون، این الله يحب المحسين، وآتم الحج والعمرة. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة أمن كان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 أهلهم حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلم أن الله شديد العقاب. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ اتَّقُوَا وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ And <laughs> Love فلا إثم عليه لمن توقوا والتقوا الله وعلم أنكم إليه تحشرون.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 وَإِذَا تَوَلَّ سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسَّ وَاللَّهُ لا يحب فحسبه جهنم فحسبه جهنم ولبئس ومن الناس سَهوا بِتِغَا أَمْرُ وَاللَّهُ بِالْعِبَادِ O may I مستهم البأسان باستلونك عن الشهر الحرام قتال وصدّن عن سبيل الله وكفروا به والمسجد دَورٌ مِنَ الْقَتْلِ ولا يزالون يقاتلونكم حتى كافر، فيموت وهو كافر، فأولئك حبيط أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك. لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك حتی 129. فإذا تطهرن فأتون Ah uh -oh. Allah is I love you. صلا أوق <تصفيق> ظالمون، فإن طلّقها فلا تحل له من بعد حتى تنكحه. yw Tu um و لا تقول <تصفيق> الله فلا تعذلوهن فلا Watตu اللَّهَ maaā بألفوسهم ويذرون أزواجية ردد صنب ألفوسهم أو بعث أشهر وعشرة فإذا Love يا بِلُغَلِ أَجَلَهُ واعلمو أن الله مَنَّ تِعُونَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعَ بِالْمَعْرُوفِ حقا على اِنْ طَنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فروا صلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمشاهدين بطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبقى أو <تصفيق> وقاتلوا في سبيل الله وعلموا أن الله 121. فإنه يضعفه له أضعافا كثيرا I قَال لَأَلَوْ نَجِّيهِم إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ لَّقَدْ كُنْتُمْ ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة فَبَقِيَ مما مِمَّا وصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإن وَمَن لَّمْ يُطَعْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَن وَتَرَاثَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِقُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا ألم, ألم ما Amen. Um. ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على ایلی